وَلَقَدْ خلقنا السَّمَاوَاتِ وَنَنْضَرْنَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا وَمَا مَسَّنَا مِنْ لُّقُوبَ فَاصْفِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ قُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْقُوبِ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ سجود، واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب، يوم يسمعون الصيحة بالحق، ذلك يوم الخروج، ذلك يوم الخروج، إن. أنا نحن نهي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سناعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم مِنَ الْقُرْآنِ مَن يَخَافُ وعيد